أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلان أرن ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل أم مسد